أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 122-أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 123-ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون 124-فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم 124- فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 125- وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فَلَيْفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ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 ثَُّ تَوالَّيْيتُم إِللاا قَللًَا مِكُمْ وَأَنتُم مُعْرِبون وَإِذْ أَخَذْناامِ ثَاقَكُمْ لَا تَسْبكونَ دِمَا أَكُمْ وَلَا تُقْلِجُونَ أَنْ فُسَكُمْ مِذَاركُمْ 124-ثم أقررتم وأنتم تشهدون 125-ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم, تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِذَا أَتَوْكُمُ الأَسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلك منكم منكم إِلَّا خِزْيٌ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 سَنُعَذِّبُهُمْ بَغْيًا أَي يُنَزِّلُ اللَّهُ بَغْيًا أَي يُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبِهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا زل الله قالوا قالون امن بناء انس علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما قتلون انبياء الله من قبل مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بعده وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 124-ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 125-ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة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 مَن كان عدواً لله وملائكته ورسله ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله فإن الله عدو للكافرين